ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفتو ورحمة